يا صاحبي كفي جنون وشلون تنسى ما تنسى الموثق ما يا جنون ما تستحي تنسى وش فيك عايش بالوهام تلقى المعاناة والالام خلي الحسافة والندام قبل المنايا والمنون وش فيك عايش بالوهام تلقى المعاناة والالام خلي الحسافة والندام قبل المنايا والمنون لا صرت أحلامك سرار وتضيع أيام الشباب تتنس ربك واللساق وتعيش عمرك بالضنون لا صرت أحلامك سرار وتضيع أيام الشباب تتنسى ربك والحساب وتعيش عمرك فاضي يا صاحبي كفي جنون وشلون تنسى من تكون تعصي تعصي الال ما تستحي تنسى المواثق ما تصور تيرا <تصفيق> را را را را را را را را را را صاحبي كفي جنور مش لللي تنسى من تكون طيش عايش عن دروب الأمال ما تحسب حساب الأجال العهد يا غاوي تخون طيش واقاويل و جهال عن دروب الأمال ما تحسب حساب الأجال للعهد يا غاوي تخون Ma xdoge fi dar bezman, tdriz man ma la man, ma beni calbek walisan, din clil shaklo clil lo.